شبكة مزامير آل تقدم سمع الله لمن حمده إلهنا إلهنا يا منتهى أمل الآملين ويا غاية سؤل السائلين ويا أقصى طلبة الطالبين ويا أعلى رغبة الراغبين يا ولي الصالحين يا أمان الخائفين يا ذخر المعدمين يا كنز البائسين يا غياف المستغيفين ويا قاضي حاجات الفقراء والمساكين ها نحن بباب كرمك واقفون ولنفحات برك متعرضون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 قاضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من عليت ولا يعز من عاديت تبارك تر ربنا وتعاليت تبارك تر ربنا وتعاليت لا ملجا من من منك الا اليك نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك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 أبدا ما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 سی ران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 أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم اغفر لنا كل ذنب أذنبناه تعمدناه أو جهلناه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نستغفرك من الذنوب التي لا يعلمها غيرك ولا يسعها حلمك نستغفر الله الذين إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه إلهنا إلهنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها کلو شاہی وزلہ کلو شاہی وہ بھی عزت نا یا کم لہا شاہی وہ بھی وجہ کل كل شيء بھی وجہ کل لا شيء ولا تسالنا يوم القيامه عن شيء اللهم اغفر الغدرات اللهم اغفر الغدرات اللهم اغفر الغدرات واغفر اللهم اغفر الذنوب التي بيننا وبينك اللهم اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس اللهم اغفر ذنوبا علمتها وما علمها الناس اللهم أدم علينا وعلي, وعلى المسلمين والمسلمات ستراك أدم علينا ستراك اللهم استرنا, اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب اللهم إنا نعوذ بك نعوذ بك من فضيحة الدنيا والآخرة اللهم إنا نعوذ بك من فضيحة الدنيا والآخرة اللهم يا حي يا قيوم احفظنا بالإسلام قائمين وبالإحفظنا بالإسلام قاعدين واحفظنا بالإسلام راقدين ولا تشمت بنا, ولا تشمت بنا الأعداء ولا الحاسدين اللهم يا حي يا قيوم من تربص بنا فتربص به ومن كادنا فاكيد ورد كيده في نحره اللهم فارج الهم كاشف الغم انت رحمان الدنيا والاخره ورحيمهما انت رحمان الدنيا والاخره اللهم انا نعوذ بك من الهم نعوذ بك من الهم نعوذ بك من الهم نعوذ بك من الهم والحزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال الهنا يا من قلت لنبيك والله يعصمك من الناس اللهم اعصمنا من الناس اللهم اكفنا شر الناس وبغي الناس وحسد الناس وكيد الناس يا رب الجنة والناس اللهم يا حي يا قيوم حل بيننا وبين من يؤذينا حل بيننا وبين من يؤذينا اجعل بيننا وبينه حصنا حصينا وسدًّا منيعًا واجعلنا أعلى منهم شأنًا في الدنيا والآخرة أنت حسبنا ونعم الوكيل اللهم اكفنا شر أن نظلم أو نظلم أو نعتدي أو يعتدى علينا اللهم يا حي يا قيوم يا من قلت ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلاء أن تجعلنا في حفظك وأمانك اللهم اجعلنا في حفظك وأمانك وكنفك وضمانك يا رب العالمين اللهم احفظنا من كل ذي شر أن تأخذ بناصيته سبحانك يا ربنا لا يخفى عليك شيء ولا يعجزك شيء اللهم اكفنا اللهم اكفنا اللهم اكفنا اللهم اكفنا شر من نصب لنا كيده اللهم اكفنا واكف المسلمين والمسلمات شر من نصب لنا كيده أو بسط لنا بالسوء يده حسنا الله ونعم الوكيل لا حول لنا ولا قوة إلا بك اعتصمنا بك اعتصمنا بك توكلنا عليك اللهم حرصنا بعيدك التي لا تنام وبركدك الذي لا يرام ولا نهلك وأنت الرجاء أنت الرجاء أنت الرجاء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم حرم هذا الجمع على النار اللهم حرم هذا الجمع على النار اللهم إن لك في كل ليلة عتقى اللهم اجعلنا ممن حضي في هذه الليلة بأتقك اللهم اجعلنا ممن حضي في هذه الليلة بأتقك فإنك غني سبحانك عن تعذيبنا لا أرأف منك لا أقرب منك لا أحلم منك اللهم عامل هذا الجمع المبارك بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين ولا تعاملنا بذنوبنا ومعاصينا فنهلك